في الوقت الحاضر، تشهد البشرية تغييرات سريعة في كل المجالات، خاصة في مجال الثقافة والهوية. وفي هذا السياق، تبرز مسألة الهوية الثقافية كإحدى أهم القضايا التي تثير جدلا ونقاشاً في كثير من المجتمعات. فالعولمة، على الرغم من فوائدها في تسهيل التواصل وتبادل المعرفة، قد أدت إلى ضاف التمسك بالثقافة الأصيلة عند بعض الفئات، خصوصاً الشباب، الهوية الثقافية تعني المجموعة من القيام والمعتقدات والعادات والتقاليد واللغة التي تشكل شخصية الفرد وتعبر عن انتمائه. وقد أصبحت هذه الهوية تواجه تحديات كبيرة بسبب نفوذ الثقافات الأخرى والسرعة للطلاع على أنماط الحياة الغربية، مما قد يسبب ضعفاً في الانتماء الثقافي. في الكثير من البلدان أصبحت اللغة الأصلية مهمشة والعادات التقليدية محل سخرية، والتقليد الأعمى للثقافات الدخيلة أمرا شائعا هذه الظاهرة تؤدي إلى ثقدان الهوية وضعف الشعور بالذات ولمواجهة هذه التحديات لا بد من تعزيز التربية الثقافية في المدارس والجامعات ودعم الفنون المحلية وتشجيع النشء على فهم تراثهم والافتخار به كما يجب على وسائل الإعلام أن تلعب دورا في نشر الثقافة الوطنية وإبراز قيمها الجميلة فالهوية الثقافية ليست حاجزاً بل جسراً نعبر به إلى العالم. وكلما كانت ثابتاً ومرنة، كانت أقدر على التجدد والبقاء.